تَجري بِأَعْيُنِنَا جَزاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَل مِن مُذَكِّر فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَل مِن مُذَكِّر كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَبْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِدٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ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 ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ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 وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين فِي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر